كيف تنصحون المسلمين بأن يواجهوا هذا الفكر الذي بدأ يمتد في هذه الآوة نسخة الهاتف؟ ننصح المسلمين أن لا يغطروا جعواتهم فإنها جعواتهم التي جعوات يرتفعونها ولا يزعمون بأنهم على الإسلام كلهم لا أصدق ولا صحة لا طيب. كلهم من عمل النفاق هم أهل النفاق وهل التقية ومن طالع كتبهم على هذا فمن ينبغي المسلمين والمسلمين ان هذه الدعوه الدعوه الجمهوريه الاسلاميه كل شيء لا حقيقه له وانما هو مظاهر اسلاميه والباطن خلاف الاسلام والباطن وذنيه والعداء الإسلام والعداء لمني الإسلام والصحابة جميعا وعدم الترضي عنهم بل كفروهم وسقوهم الا نفرا قليلا المقصود ان الغمين وأتباعهم من اهان الظاهره ومن معظمين عقيدة التطاقرة ومتلسكين بها وطيق بها وهم الذين يمعظمون العيمة لذي عشر يدعمون انهم هم الائمه وهم الذين يجب أن تكون لهم الولاية وأنه الولاية غير الباطلة وعلى رأسهم عليهم لله أما علي فقصدهم ولهو عليهم صالح وهو الرابع بدأ ثلاثة وأفضلهم بعد الثلاثة أمره الصالح بعد الثلاثة وهكذا الحسن والحسين من الصحابه رضاه وارضاه ولكن لم يتولوا شيئا نعم ان الا الحسن تولى قليلا ثم عزل نفسه وجعل الامامه والفلاح والبلايا بن عرى الله عنه واما الحسين ومن بعد فلم يتولوا شيئا ولكن الرافضة ليس عندهم بسيطه وليس عندهم الا الدعاوى التي لا اساس لها نعم نسال الله لهم الهدايه